الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد انزل علينا خير كتبه وارسل الينا افضل رسله فاكمل لنا الدين فاكمل لنا الدين واتم علينا النعمه احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله سبحانه والعمل على مرضاته وترك ما يسخطه فما زاغ من اتقاه ولا خاب من رجاه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أيها الناس إن من الأمور التي لا يماري فيها العقلاء ولا يتجاهلها من هم على هذه البسيطة أحياء ولهم أعين تطرف وعقول تدرك أن الطمأنينة والاستقرار النفسي مطلب البشر قاطبة وإن اختلفوا في تحديد معاييرها وسبل الوصول إليها وربما ضاقت بعض النفوس عطنا في نظرتها لمثل هذا المعنى الرفيع فحصرته كاملا في المال وتحصيله ونفوس أخرى حصرته في الجاه والمنصب ونفوس غيرها حصرته في الأهل والولد وهذه المفاهيم وإن كانت لها حظوة في معترك الحياة الدنيا في معترك الحياة الدنيا إلا أنها مسألة نسبية في الأفراد ووقتية في الزمن والواقع المشاهد أن الأمر خلاف ذلكم فكم من غني لم يفارق الشقاء جنبيه ولم يجد في المال معنى الغنى الحقيقي إذ كم من غني يجد وكأنه لم يجد إلا عكس ما كان يجد وكم من صاحب جاه ومنزلة رفيعة لم يذق طعم الأنس لم يذق طعم الأنس والاستقرار في ورد ولا صدر ولا لاح له طيفه يوما ما وكم من صاحب أهل وولد يتقلب على رضاء الحزن والقلق يتقلب على رمضاء الحزن والقلق والاضطراب النفسي وعدم الرضا بالحال بينما نجد في واقع الحال شخصا لم يحظ بشيء من ذلك البته لا مال ولا جاه ولا أهل ولا ولد غير أن صدره أوسع من الأرض برمتها وأنسه أبلغ من شقاء أهلها وطمانينته وطمأنينته أبلج من قلقهم واضطرابهم لماذا؟ وما هو السبب عباد الله؟ لأن تلكم الأصناف قد تباينت في... لأن تلكم الأصناف قد تباينة في تعاملها مع نعمة كبرى ينعم الله بها على عبده المؤمن نعمة إذا وقعت في قلب العبد المؤمن أرته الدنيا واسعة، أرته الدنيا واسعة الرحبة، ولو كان في جوف حجرة. ذرعها ستة أذرع ولو كان في جوف حجرة ذرعها ستة أذرع ولو نزعت من قلب العبد لضاقت عليه الواسعة بما رحبت ولو كان يتقلب بجنبيه في حجر القصور والدور الفارهة إنها نعمة الرضا عباد الله نعم نعمة الرضا ذلكم السلاح الفتاك الذي يقضي بحده على الاغوال الهائله التي ترعب النفس فتضرب امانها واطمئنانها بسلاح ضعف اليقين والايمان لان من امن عرف طريقه ومن عرف طريقه رضي به وسلكه احسن مسلك ليبلغ ويصل ليبلغ ويصل لا يبالي ما يعرض له لان بصره وفكره متعلقان بما هو اسما وانقى من هذه الحظوظ الدنيوية ولا غروى عباد الله أن يصل مثل هذا سريعا لأن المتلفت لا يصل ولا يرجى منه الوصول يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا رواه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وجبت له الجنة رواه أبو داود إن للرضا عباد الله حلاوة تفوق كل حلاوة وعذوبة دونها كل عذوبة وله من المذاق النفسي والروحي والقلبي ما يفوق مذاق اللسان مع الشهد, مع الشهد المكرر فهذان الحديثان عباد الله عليهما مدار السعادة والطمأنينة وباستحضارهما, واستحضار وباستحضارهما ذكرا وعملا تتمكن النفس من خوض عباب الحياة وتكفئ عاصيرها دون كلفة أو نصب مهما خالط ذلك من مشاق وعنت لأن الحديثين قد تضمن الرضا بربوبية الله سبحانه وألوهيته والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له فأخلق بمن جمع هذه الدعامات الثلاثه في قلبه أن يحيا هنيا ويعيش رضيا لأن هذه الدعامات عباد الله مقاصد مشروعه مضادة لما يخالفها من الهوى والشبهة, من الهوى والشبهة والشهوة التي تعترض المرأة ما دام حيا وهي معه في سجال معترك بين الحق والباطل والزين والشين والرذا والسخط ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ولا يظلم ربك أحدا أيها المسلمون إن الأمة في هذا العصر الذي تموج فيه الفتن بعضها ببعض وتتلاقح فيه الشرور والنكبات لهي أحوج ما تكون إلى إعلان الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعم عباد الله إنها أحوج ما تكون إلى إعلان ذلكم بلسانها وقلبها وجوارحها لان ما تعانيه الأمة المسلمة اليوم يصدق فيها طول الحسن البصري رحمه الله حينما سئل من أين أتي هذا الخلق قال من قلة الرضا عن الله قيل له ومن أين أتي قلة الرضا عن الله قال من قلة المعرفة بالله ولا جرم عباد الله أننا نسمع مثل هذا الإعلان على الألسن كثيرا بيد ان هذا ليس هو نهاية المطاف ولا غاية المقصد بل إننا أحوج ما نكون إليه في الواقع العملي ليلامس شؤوننا المتنوعة في المأكل والمشرب والملبس والعلم والعمل والحكم والاقتصاد والاجتماع والثقافة والإعلام وسائر نواحي الحياة إن النفوس مشرئبة والاحداق شخصة إلى أن ترى في واقع الناس الرضا بألوهية الباري جل شأنه المتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه وحده ورجائه وحده وكل ما من شأنه أن يصرف له وحده قل إن صلاتي ونسكي ومحيا يوم ماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء إنه الرضا بربوبيته سبحانه المتضمن الرضا بتدبيره وتقديره وان ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وإذا رضي العبد بربوبية الله وألوهيته فقد رضي عنه ربه وإذا رضي عنه ربه فقد أرضاه وكفاه وحفظه ورعاه وقد رتب الباري سبحانه في محكم التنزيل في غير آية رضاه عن الخلق برضاهم عنه فقال في عدة آيات رضي الله عنهم ورضوا عنه عباد الله إن انتشار الرضا بدين الله إن انتشار الرضا بدين الله في أرضه لهو مضنة سعادة المجتمعات المسلمة برمتها ومتى عظمت الأمة دينها ورضيت به حكما عدلا في جميع شؤونها أفلحت وهديت إلى صراط مستقيم وإن واقع مجتمع يشد الناس إلى التدين ويذكرهم بحق الله وتشم رائحة التدين في أروقته لهو المجتمع الرضي حقا المستشعر ضرورة هذا الدين المستشعر ضرورة هذا الدين لهم كضرورة الماء والهواء لأن كل أمة تهمل أمر دينها وتعطل كلمة الله في مجتمعها فإنما هي تهمل أعظم طاقاتها وتعطل أسباب فلاحها وتعطل أسباب فلاحها في الدنيا والآخرة فيا لله العجب فيا لله العجب كيف يتحلل أقوام عن دينهم ويستخفون به ويقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون من آمن به يبغونها عوجا ويا لله العجب كيف يتوارى أقوام بدينهم ولا يظهرونه إلا على استحياء أو تخوف أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار رواه أبو داود والنسائي ألا ما أعظم الأمة الواثقة بنفسها الراضية بربها ودينها ورسولها صلى الله عليه وسلم تردد في سرها وجهرها رضينا بالله ربًا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ان الاضطراب والتفرق والذل والخوف والفوضى كل ذلك مرهون سلبا وايجابا بالرضا بالدين وجودا وعدما ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إنه الدين الكامل الصالح لكل زمان ومكان إنه دين الرحمة والرأفة والقوة والصدق والأمانة والاستقامة والعبودية لله دين متين خالد لا يقوض بنيانه لا يقوض بنيانه ولا تهز أركانه دين لا يشوبه نقص ولا يفتقر إلى زيادة دين كامل بإكمال الله له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان حلاوة الايمان لا يلذ طعمها ولا تلامس شغاف قلب المؤمن حتى يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وذلك بان ينقادله ويسلم تسليما مطلقا بما اتى به من الوحي فلا يتحاكم الا لهديه ولا يحكم عليه غيره ولا يرضى بحكم غيره البتة وان لا يبقى في قلبه حرج من حكمه وان يسلم تسليما ايا كان حكمه صلى الله عليه وسلم حتى وان كان مخالفا لمراد النفس او هواها او مغيرا لقول احد كائنا من كان لان الحبيب لان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح كل امتي يدخل الجنه الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى الا انه لا اقبح ولا اخزى في العصيان من معارضه سنته صلى الله عليه وسلم بالهواء او الشهوة او تقديم العقل عليها او التشكيك فيها كما وقع فئة لذلكم فئة من الناس على وجه, على وجه الحيلة وهم لا يهتدون سبيلا وبالاخص في جملة من المسائل التي يبني عليها المسلمون مرتكزاتهم وثوابتهم الشرعية وذلك من خلال الترويض على استسهال نقد نصوص السنة دون مسوغ شرعي يجب الرجوع اليه والجرأة على مواجهتها ووصفها بأنها تخالف المعقولة تارة او لا تلائم واقع الحال تارات بل لقد شرق اقوام بالسنة النبوية حتى اضحكت, حتى أضحكت شوكة في حلوقهم فيا لله العجب فيا لله العجب اذا كان يسعى الى الماء من يغص بلقمة واحده فالى اي شيء يسعى من يغص بالماء ذاته فالله مستعان ولا حول ولا قوه الا بالله الا رحم الله الحافظ ابن حجر وقد احسن حين قال وقد احسن حين قال وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الامور التي انكرها ائمه التابعين واتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام الفلاسفة وجعلوه اصلا يردون اليه ما خالفه من الاثار بالتأويل ولو كان مستكرها ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا ان الذي رتبوه هو اشرف العلوم واولاها بالتحصيل وان من لم يستعمل اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما احدثه الخلف من يطعي الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ألا فاتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بامر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى التلك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه ربيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك اللهم نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطالته يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين